قرص الاشرين قرص الاشرين لا لا ليس هذا وطني الكبير لا ليس هذا وطني الكبير لا ليس هذا الوطن المربع خانات كالشطرنج والقابع مثل منلة في أثر الخريطة هو الذي قال لنا مدرس التاريخ في شبابنا لأنه موطننا الكبير لا ليس هذا الوطن المصنوع من عشرين قنطونا ومن عشرين دكانا ومن عشرين حلاقا وصرافا وشرطيا وطبالا وراقصة يسمى وطن الكبير لا ليس هذا الوطن المحكوم من عشرين مجنونا ومن عشرين فلطانا ومن عشرين قرصانا ومن عشرين سجانا يسمى وطن الكبير لا ليس هذا الوطن السادي والفاشي والشحاذ والنفطي والفمان والأمي والثوري والرجعي والصوفي والجنسي والشيطان والنبي والفقيه والحكيم والإمام هو الذي كان لنا في خالف الأيام حديقة الأحلام لا ليس هذا الرجل المحكوم بالاعدام والمصاب بالفصام والجارث مثل الكلب تحت جزمة النظام والممنوع من حرية التعبير. لا ليس هذا الجسد المصلوب فوق حائط الاحزان المتيعه لا ليس هذا الوطن منسوخ كالصرصار والضيق كالضريح لا ليس هذا وطن الكبير لا ليس هذا الابله المرقع الثياب والمعاق والمجذوب والمغلوب والمشغول في النحو وفي الصرف وفي قراءة الفنجان والتبصير لا ليس هذا الوطن الكبير لا ليس هذا الوطن المنكس الأعلامي والغارق في مستنقع الظلام والحافي على فتح من الكبريت والقصدير لا ليس هذا الرجل المنقول في سيارة الاسعاف والمحفوظ في ثلاجه الأموات والمعطل الاحساس والضمير لا ليس هذا الوطن المقهور والمكسور والمذعور كالفاره والباحث في دجاجة الكحول عن مطير لا ليس هذا وطن الكبير يا وطني يا وطني يا أيها الضائع في الزمان والمكان والباحث في منازل العربان عن سقف وعن سرير لقد كبرنا لقد كبرنا واكتشفنا لعبة التزوير فالوطن من أجله ما صلاح الدين يأكله الجائع في سهوله كعلبه السردين والبصل من اجله قد غمت الخيول في حطين يبلعه الانسان في سهوله كقرص افكري